عَلَى عُدْنٍ كُنَّا أَرْكَنَ وَعْدًا رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بعضهم فخف الص فجم الن ج وَد الن جه ما يم الذين فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولياءَ إِنَّا اجْتَبَيْنَا لَهُ للكافرين نزولا قل هل منبئكم بالأخساد نُصْنَعَ أولئك الذين كفوا في آيات ربهم ولقى فحق أَمَّا نُحُم فَلَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاءُ الْجَنَّاتِ نُمِّيَ بِمَا كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوا قل لَوْ بہ الْبَحْرُ مِدَادًا کلیم رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کلیم رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مددا لکوملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صاق الله العظيم